أعوذ بالله من الشيطان الرحيم من بسم الله الرحمن الرحيم Yeah. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذي كما كتب عن الذين من قبلكم لعلكم تستقون Yeah. أ ي ا من م ع د و د ا ت Yeah! I'm Why don't you WHA-、wow. ん、yeah. HUDALLY、oh, ف َ م َ ن ْ ش َ ه ِ د َ النابلسي للعلوم ا َ ا س ل ُ م ي ه 「こんなに」 واذا سالك عبادي What is... お前 يوم جبل الثراء والسماء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 كلا سوف ت ع ل م و ن <تصفيق> كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ا ل غ ا ك م ا ل د ك ا ت ر え <Le> <Le> you <laughs>